الجوهر المكنون في رواية قانون نظم الإمام علي محمد الطباع لَكَ الْحَمْدُ يَا اللَّهُ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْكِرَامِ وَمَنْ تَلَا وَبَعْدُ فَقَالُوا لُنُخَالِفُ وَرْشًا لَنَا أَحْرُفٌ هَاهِي مِنَ الْحِذِ زِدْ جُزَلًا بَابُ مَا جَاءَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ وَأُمُّ القرآن فبسم له في السورتين وصل اوسكنا نيم جمع ان تحرى كما تلا باب هاء الكنايه والمد والقصر وقصر يؤديه مع نوله ونصله ونؤته فالقه يتقه أرجه كلا وفي يأتيه طه خلاف ومن فصل فوسط أو قصر واستمتا صنق بلا وما بعد غمز قذ بقصر ولي كذا واصلا ثلث كشي واقفا فلا باب الهمزتين من كلمة لثانين ما سهل وبالفصلقوا الخلاء إما أهامنتم أغاليهة فلا باب الهمزتين من كلمتين بحال اتفاق الفتح لا فأسقطا وفي الكسر او ضم فسهل لتعدلا وفي السوء إلا اختير الابدال والدغن وإن حوف مد قبل غمز تسغلا أجز قصره والمد لكن إذا سقط فمع مد مفصول بمد تسجلا باب الهمز المفرد والنقل والإظهار والإدغام والفتح والإمالة وحقق لان لو النسيء ومن فرد من الهمز لا ياجوج وماجوج في كلا ومؤصاده خذ نقل الان معردا وعدان لولا وهم زلوى ومسجلا وقد فضلوا في بدعه ترك نقله ومع قَدْ وضاد قد برضها رع الدلى وتاء لدى ضائل وكاسين نون ثم لدى البكر ادغ يعذب معدلا وأدغب بخلف يلهث ركب ولا تمل وغار ام التوراه فافتح وقللا باب الراءات واللامات وياءات الاضافه ورآت ورش فخمنها ورقق النلاماته لفيها أسكن لتوصلا كذا تؤمنوا ليؤمنوا بي وإخوتي ومحياي أوزعني معي ذلت على وفيها إلى رب الذي تحت غفر خلاف وبالوجهين قال له البلاء باب يا اتي الزوائد سلين تارني باليا مع التابع لاهل اذاني نمني خلف ذا وقفن اعتلى وفي دعوه الداعي دعاني والتنادي خلاف الحال وصل التوصلا وبالحرف يدعو الدعي تسألني الجواب بالوادي في الفجر دعا نؤذر جلا مع الباد ترذيني نذير يكذبوني قالا وعيدي ينقذوني فحصلا كذا اعتادلون نكير خذ فغاذي الأصول نحفظ لترقى إلى الأولى باب فرش الحروف وهاه وعنفاء وواو ولا منها وثمه وأسكر والبيوت اكسر جلا نعمة تلسكك تعدو يقصم يهدي وها أنتم مع الفصل سهلا وما قصر إذا الفصل أطلق وإن فهدف بالمد لا غير قرأا كي تفضلا رأيتا في الاستفهام سهل وفي انا لداك سئر همز مد بالخلف واصلا وراء قربة سكن وبالخلف يا أغب ورئيا فأبد المدغما تغد فاضلا ليقطع فسكن مع ليقضوك كحوف عن كبوت وهمزا لا إحققه مسجلا وباليام على التشديد صل النبي إن بيوت النبي سكن أواباء ناكلا وسكن وزد غمزا كواوي أو اشهد مع القصل بالخلف المراد تكملا إله مع سلم على المصطفى والآل والصحب والولاة.